بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف نا تلك ايات الكتاب وقران مبين تلك ايات فَمَا يَدَّعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَمَا يَدَّعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَنُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ لَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتي دِيْنٌ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون ولو فتحنا لَقالَوا إَِّ مَازُكرَِت أَبَصَارُ نَابَ النحنُ قَمُ مسْعُورُون